بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتقرين الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 لاه ويبلغونها وجاء هؤلاءك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم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 إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ أَذَنَ رَبُّكُمْ لَأَنْ شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَأَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاء فرد أيديهم في أبواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإنما لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَأَطِيرِ السَّمَاءَ وَالْأَرْضُ يَدْعُوُكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قَالُوا إِنَّ أَنْتُمْ إلَّا بَشَرٌ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 على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم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 إِذَا شَاءَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَأَرْسَلُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا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 جَزِعْنَا أَمْ قَضَيْنَا مَا لَنَا مِمَّا حِيطَ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ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 ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كبرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنبا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام فلم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار تثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 قُلْ عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقَنَا هُمْ تَرَوَى عَلَانِيَةً وَيُنفِقُ مِمَّا رَزَقَنَا هُمْ تَرَوَى مِنْ قَبْلِ أَيِّ يا يوم لا بين فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخ سخر لكم الفلك لتجرى في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر داء بين، وسخر لكم الليل والنهار.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 وَمَنعَ صَعِني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ إِنَّ تَابْتُ بِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ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 على الله من شيء في الارض ولا في السماء. الحمد لله الذي واب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. ان ربي لسميع الدعاء اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب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 وأفهدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تَقُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ دَنتَقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأففاد سرابيلهم من قطران وَتَغْشَأ وَجْهُهُمُ النَّارُ لِيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَبْتِمَّ كَسَبَتِ إِنَّ اللَّهَ ثَرِيُّ الْحِسَابِ هَذَا بَلَاغُ الْمَنَاسِ وَلِيُنْذَرُ بِهِ وَلِيَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب